قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قَدْ بَلَغَ التَّامِيلُ دُنْيَا عُذْرَا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن يقضى فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك ذا ونبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا ام السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه صبا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 واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك فَراد رَبُّكَ أن يبلوا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمةً من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا